من يزيل الهم ما انضقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا تدري من يزيل الهم انضقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا من يرعاك لا كدوما كيف ما تبي من سير الامر ان طاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينسى كدوما كيف ما تحيا ومن يرعاك لا ينسى كدوما فما تحيا فسبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد ويعطي دون ما حدي جزيل الأجر في الدنيا فسبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد ويعطي دون ما حدي جزيل الأجر في الدنيا جزيل الأجر في الدنيا من يجيب العد أبد السوق أو ورا ومن يجزي على المعروف جنات وأنهارا من يجيب بنى أبد السوق أو ورا ومن يجزي على المعروف جنات وأنهارى قل يا ربي بلغني لدار الخلد والأمن ونفس كربتي عني وجنبني أذى الدنيا أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا أتدري من هدى الإنسان بالإحسان يوصيه ولا يغلق انظر كيف تعصيه من هدل الانسان بالاحسان يرضيه ولا يرضى له العصيان فانظر كيف تعصيه ومن تب له الشكوى ومن ترجوه ما تهوا ومن في عفوه السلوان في الدنيا